تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطاول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمَّا قَتَلَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ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 فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء يلقي الروح من أمره على من يشاء يومهم بارزون يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقي يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء أخفى على الله منهم شيء لمن الملك, لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لمن الملك اليوم Siapa yang berkuasa hari ini adalah Allah Yang Maha Esa. Hari ini adalah hari penghakiman. Hari ini setiap orang akan dihukum atas apa yang وأنذرهم يوم لازفتي ذي القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما للظالمين من حميم